ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والقرآن الحكيم, وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلًا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى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 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب انما تنذر من بمغفرة واجر كريم فبشر بمغفرة واجر كريم إنِ نَحن نُصء المَتَ وَنَتُهُ مَا قدَم وَآتَرَهُم إِ نَحشيء المَوْت وَنَكتُهُ مَا قدم وَآثََهُم وَكُل شيءٍَ أَحصَينهُ فِي إِمَا مِم مُبين أَبْرجَ أَحصنهُ فِي